الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلئن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتغذر من تشاء لا ي يت... من الله في شيء لا تبتقومون تقات وما عاملت من سوء إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, يحبكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد واياك لا إله الرحمن الرحيم بار مقسم بهذا البلد ودان تحل بهذا لا perbo laami. وَمَا أَدَلَكَ مَنْ عَقَابَةَ فَكْفُ أَوْ فِي يَوْمٍ ثم <تصفيق>